ve gudullahi min alahe min ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حظ القول مني ولكن حظ القول مني لأملا أن جهنم لأملا أن جهنم من الجنة والناس جمعين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 وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ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 فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأوى هم النار كلما أرادوا أن منها أعيدوا فيها وقيل لهم دوقوا عذاب النار الذي قنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه إنا من المجرمين منتقمون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير